الحمد لله الله عليه سيكون عندنا ان شاء الله عز وجل في يوم الجمعة سيكون عندنا ان شاء الله عز وجل الدروس يوم الجمعة والاثنين والخميس يوم الجمعة بعد الصلاة مباشره سنجلس, سنجلس وهذه الجلسة تكون فتاوى تكون متعلقة بالأسئلة والفتاوى وسنصدر هذه المجالس من المرة بعد القادمه اليوم نحن عندنا ان شاء الله سنبدأ في شرع سنشرع في التفسير ان شاء الله عز وجل بدءا من الجمعة القادمة سنصدر دقائق قليلة التفسير لحين ما نجعل التفسير درس مستقل ثم يكون هذا اليوم متعلق بالفتاوى إن شاء الله عز وجل ويوم الاثنين سنبدأ في الفقه ويوم الخميس سيكون عندنا درس المعترض هذه الدروس على التوالي على النحو هذا يوم الجمعة سيكون الفتوى مجلس فتاوى يوم الاثنين سيكون فقه يوم الخميس سيكون العقيدة اليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ وسنشرع في أول مجلس من هذه المجالس وسنصدر الكلام بما يتوارد في هذه الأيام وهو وان كان متأخرا لكن هو بقدر الله عز وجل في مسألة تكبيرات يوم العيد في مسألة تكبيرات يوم العيد التكبيرات كما تعلمون لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم صيغة في التكبير لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم صيغة في التكبير وإنما الذي ورد ورد, ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فورد عن عبد الله بن مسعود وورد عن عبد الله بن عباس وورد عن سلمان الفارسي ثلاثتهم ولا أعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنه شيئا في التكبير يعني سوما من, من ثمى أما التكبيرات التي وردت عن عبد الله بن مسعود فقد أخرجها ابن أبي شيبة بإثناد صحيح وكان يكبر هكذا الله أكبر الله أكبر والله الله أكبر الله أكبر كبيرة والله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر, أكبر كبيرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذه تكبيرات عبد الله بن مسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا الذي ورد عن عبد الله بن مسعود وما ورد عن عبد الله بن عباس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هداني الوارد عن سلمان الفارسي وهذا والذي قبله أخرجه البخاري بإسناد صحيح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر كبير هذا كل ما ورد عن الصحابة. هذا كل ما ورد عن عن أما ما نسمعه في أغلب المسائل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وذريات محمد الصيغة الطويلة هذه يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وهو من أعيان القرن التاسع الهجري وهو من أعيان القرن التاسع الهجري يقول رحمة الله عليه وقد حدث في زماننا صيغات لم ترد عن السلف وكان هذا الكلام كان شيء من هذا يبقى بدء هذه الصيغة تقريبا في القرن التاسع الهجري لكن ليس له مستند لا من الشرع لا من السنة ولا من أثار الصحابة يبقى السنة في التكبيرات على ما ذكرت من هذه الصيغ الثلاث طيب هل التكبير الجماعي مشروع ولا لا هل التكبير الجماعي مشروع أم لا هناك خلاف بين أهل العلم من المعاصرين كالشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين وهم أئمة العصر يقولون بعدم الجواز يعني عدم جواز أن يجتمع الناس في تكبير بمعنى نتفق فنكبر لكن من أهل العلم من قال بمشروعية الجماع الاجتماع في التكبير أو الاجتماع في التكبير، ويستند على ما ذكره البخاري في صحيحه معلقا وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بقبته بمنة، كان يكبر بقبته بمنة، فيسمع أهل المسجد تكبيره فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى تسمع أو حتى تسمع لمنه رجة من التكبير وكنا النساء يكبرن خلف ابان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد في ايام التشريف هذا الاثر صحيح، وهذا في الجملة يدل على ماذا على مشروعية الإيه؟ مشروعية الاجتماع يدلك عليه من هذا الاثر ماذا ان ابن عمر كان إذا كبر وسمع الناس تكبير ابن عمر ماذا يفعلون يكبرون بتكبير ابن عمر يكبرون بتكبير ابن عمر هذا الشق الشق الثاني وكنا النساء يكبرن خلف خلف ابان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال وهذا ايضا يظل على على مشروعيه التكبير لكن كما قلت المساله فيها ها في خلاف طيب إذا كانت هذه المسألة محل خلاف من أهل العلم فهل يصح فيها الإنكار لا لا يصح فيها الإنكار بمعنى إذا كان من إخواننا من يعتقد جواز التكبير وإن كنت أتحرج من فعله لكن إن كان من إخواننا من يعتقد جواز التكبير أو الجواز الاجتماع على هذا الأثر وأنت لا تعتقد ذلك فهل يشرع لك أن تنكر عليه يعني بمعنى يعني يحدث بينكما نفرة على مثل هذه المسألة لا لا سيما والمسألة محل محل النزاح. خلاص بهذا أول مسألة إن شاء الله عز وجل إن شاء الله يبقى عندنا في الجمعة القادمة أول مجلس من مجالس الفتاوى إن شاء الله عز وجل ويوم الاثنين سنبدأ يوم الاثنين القادم في شرح الفقه وسنشرع في بداية شرح المسائل الفقهية بذكر مسألة أصولية يعني سنذكر شقا لأصول الفقه والقواعد وبعدين سنبدأ في شرح المسائل الفقهية وسنتفق على شيء جديد إن شاء الله عز وجل في يوم الاثنين القادم وسيكون بعد صلاة العشاء سيكون بعد صلاة في العشاء خلاص إن شاء الله اتفقنا طيب يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير